وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و غرباء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 وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إ ذ ا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا, فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م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 نصيبا مفروضا و إ ذ ا حضر ا ل ق س م ة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربو مما تركنا من بعد وصيه يوصين بها او دين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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدكله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من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 وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قلطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا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 وبنات ا ل أ خ وبنات ا ل أ خ ت وامهاتكم التي أ ر ض ع ن ك م واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم ب التي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ت ي د خ ت م بهن ل دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا, وأن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما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 ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت ايمانكم من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 وآتوهن أجورهن بالمعروف م もっ ن, ن ا ت غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن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 يا ايها الذين آ م ن و ا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إ الا ان تكون تجاره عن تراض ٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم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 ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أ ي م ا ن ك م فاتوهم نصيبهم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 و なこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもらうこと言ってもら إ ذ ا اصلاحا يوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا ب ه شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى وبالوالدين َََِِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ً ا وبذي َ القربى َُْْ واليتامى َََْ والمساكين َََِِْ و َ ا ل ج َ ا ر ِِ القربى َُْْ والجار ََِ الجنب ُُِْ والصاحب ََِِّ بالجنب َِِ و َ ب ِ ن ِ السبيل َِّ وما ََ ملكت َََْ ايمانكم ُُْ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 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إ ل ا عابر سبيل حتى تغتسلوا و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم أو جاء احد منكم من الغائط اولى مستم النساء اولى مستم النساء افلم تجدوا ماء فتيمموا فتيم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 سمعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين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 يا أ ي ه ا الذين اوتوا الكتاب آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها ف ن ر د ه ا على أ د ب ا ر ه ا أ و نلعنهم فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء, بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا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 إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن ت ؤ ذ و ا ا ل أ م ا ن ا ت الى أ ه ل ه ا واذا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إ ن الله لعما يعظكم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 ف ァンディーファン إ ل ーファ ل ディー ل ァン و ィーファンディーファンディーファ ل デ و ーファンディーファンディーファンディーファンディー ل ァ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 يريدون أ ن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أ م ر و ا أ ن يكفروا به ويريد الشيطان, ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا إ ل ى ما أ ن ز ل الله والى الرسول رأيت المنافقين, رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم 「そんなこと ق うの ل ا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 「وما ارسلنا من رسول إ ل لي ا ليطاع باذن الله」ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله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 ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا و ا ذ ا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما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 والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 ليقولنك الم تكن ب ي ن ك م وبينه معده يا ليتني كنت معهم ف أ ف و ز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشؤون الحياه الدنيا ب ي ا ل آ خ ر ه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما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 فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه فلما كتب عليهم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 أ ي ن ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة و إ ن تصبهم ق س ن ة يقولوا هذه من عند الله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 من ا ل أ م ن او الخوف أ ب ا ع و ا به ولو ردوه إ ل ى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله إ ل ا ان يصدقوا ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحري ر ق ب ة مؤمنه و إ ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه ف د ي ه م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه وتحرير ر ق ب ة مؤمنا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ت و ب ة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ؤ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه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 ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا, تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيره كذلك كنتم مِنْ قبل فمن الله عليكم فتبينوا إ ن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أ و ل ي الضرر والمجاهدون في سبيل الله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 فاولئك ماواهم جهنم وساءت نصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون ح ي ل ت ه ولا يهتدون سبيلا ف أ و ل ئ ك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا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 ا ل م وكان ت فقد وقع و على أجره الله وكان الله غفورا رحيما و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح أ ن ت ق ص ر و ا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم فليس عليكم جناح أ ن تقصوا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم أ ن يفتنكم الذين كفروا إ ن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات ط ا ئ ف ة أ خ ر ى ل م يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم و أ س ل ح ت ه م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 فاذا اطماننتم أ فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا ت ل ن م و ا في ابتغاء القوم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون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 انا انزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أ ر ا ك الله ولا تكن للخائنين ق ص ي م ا واستغفر الله إ ن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يحسانون أ ن ف س ه م إ ن الله لا يحب من كان خوانا أ ث ي م ا ي س ت خ ف و ن من الناس ولا ي س ت خ ف و ن من الله وهو معه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 أو إ به امه ث يرم ا ر ا ئ م ا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه أ ج ر ا عظيما ومن يشاتق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى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 وقال ل أ ت ك ذ ن من عبادك نصيبا مفروضا و ل أ ض ل ن ه م و ل أ م ن ي ن ه م ولامرنهم ف ل ي ب ت ك ن آ ذ ا ن ا ل أ ن ع ا م ولئن م ر ل يغيرن آبَانَ الْأَنْعَانِ وَلَآمُرَنَّهُمْ ل ف ي خلق الله ومن ََ يتخذ ََّ ك ِ الشيطان َََّْ وليا ًَِّ من ِْ دون ُِ الله َِّ فقد ََْ خسر ََِ خسرانا ًَُْ مبينا ًُِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنْ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 سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن أ ص د ق من الله قيلا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 ذكر أ و أ ن س و ه و م ؤ م ن ف أ و ل ئ ك ي د خ للعلوم و ن ا ج الاسلاميه ن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 من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين ن وترغبون أن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 وكان الله سميعا بصيرا يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََّ آ م َ ن و ا كونوا ُ قوامين ََ ب ِ ا ل ْ ق ِ س ْ ط ِ شهداء َََُ لله ِ ولو ََ على ََ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ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 ان الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم امنوا ثم ك ف ر و ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما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 مذبذبين بين ذلك لا إ ل ه الاء ولا إ إلا ل ه الاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذ الكافرين أ و ل ي ا ء من دون المؤمنين اتريدون أ ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إ ن المنافقين في ا ل د ر ق ا ل أ س ف ل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك أ مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا ً عظيما ً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 ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض, ويقولون نؤمن ببعض, ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا ل ا و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 فقالوا أ ر ن ا الله جهره ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ئ ق ة بظلمهم ثم اتخذوا العدل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا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 إ ن م ا خالدين فيها أ ب د ا وكان ذلك على الله يسيرا يا أ ي ه ا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم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 إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إ ل ى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ا ن ت ه خيرا لكم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 ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم, فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم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 فاما الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه ة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله